112. وينصرك الله نصرا عزيزا 113. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 114. جنود السماوات والأرض وَكَانَ وكان الله عليما حكيما 113. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها فِيهَا خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم 114. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما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 وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا 110. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما 111. 119. ورسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 110. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا 111. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكس على نفسه ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما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 ستدنا للكافرين سعيراً وللله ملك السماء والأرض يغفر لمن يشاء ويغضب من يشاء وكان الله رافرا الرحيم. سيقول المخالفون إذا طلقتم إلى مغنم لتأخذوا هذا رونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل أن تتبعون كذلكم قال الله من قبل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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ آجَلَهُ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ لِتَكُونَ آيَةً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 119. ولو قاتلكم الذين كفروا لولووا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا 110. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله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 119. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهري معكوفا أن يبلغ محلة 110. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم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 111. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية 112. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها 112. وكان الله بكل شيء عليما 113. لقد صدق الله رسوله إيا بالحق 114. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شق فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة يغض بهم الكفار. وَأَعدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا